وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ تَكُونُ إِلَّا إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ